لََّ تَرَأَجَمعَِ قَا أَصْحابُ موسَاءلََّ تَأَجَنعََن قَالَ أأَصحابُ مسَاء ابوساء ان لا هدر طول قال كلا قال كلا انما عي ربي سيهدين انما ان معي ربي كيهدين فاوحينا فأوحينا إله ساء من ضد عصاك البحث فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ها سَلَفٌ كَانَ كُلُّ فِغٍ تَصْوِذُ الْعُظِيمِ وَأَجْلَسَ مَا كَمَّ الْآخَرِينَ وَأَجْلَسَ مَا كَمَّ الْآخَرِينَ, الآخرين وَأَنْ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ان جئنا موسى ومن معه بالغ معين ثم اغرقنا الاخرين ثم اغرقنا الاخرين إن في ذلك لا ذكَ لَ آيَ وَمَا كَاءك سَغُ مُؤمِنين وَماَا كَاءك سَر مُؤِين وَإَِّ رََّّتَ لَهُ العذزُ الرَّحيم وَإِ وََّكَ لَهُ وَعَز الرحيم وَطْلُ عَلَيْهِم نَبَإِذرَهِيم وَطْلُ عَلَيْهِم نَبَأَإِذرَهِيم إِذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا كَعَبُدُون إِذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمين مَا تَعَدُون قَاوا نَعَبُدُ أَصْناامًَا فَنَظَلُّ لَهَا عَاتِفين قَوْمٌ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا حَافِصِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أو يضرون قالوا بل وجدنا آباؤنا كذلك يفعلون قال بل وجدنا آباؤنا كذلك يفعلون قال أفَرَأَيْتُم ما كنتم تعبدون قال أفَرَأَيْتُم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إلا الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يحين والذي يميتني ثم يحين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين